شوفي أطفال فقرة عم تبديد شوفي أجيال عم تخلق بالحر والعالم يلي واقف يتطلع عم يقشع لكن ما بده يسمع وعم يسمع وما بيحكي العدالي بهالدني معي يا لعشق لحم والعالم يلي واقف هم ما بدوا يسمع وعند يسمع. لك العيد في عنده وجاين في وجه بيضحك والتاني حزين والحزن الطالع من جوا موجود في دموع وصوتي صرخ عنا جوع مش مسموع صوته واي العفال بها الدنيا اطفال فقرع عم تبطي شوفي اشيال عم تفلق للحر والعالم يلي, يلي واقف يتضل عم يقشع لكن ما بده يسمع وعم يسمع وما بيحكي العدال بهدني ما يا صغير العم تشحد عبوا بالناس انت اللي منزلي وما عندك صديق عبريني ايدك بانمشي صوب الشم You trust in me, but grab the one that's not fair. Let me know. Ya, clear the end, just hit the wall in me. Until تأمل بعينينا وهج الشمس ياللي بيخرج ظلم النار مكرب سواعدنا من ابن الطريق